لا تأت عيد كانوا ولو كانوا آباءهم ولو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأن يدبوا بروح منه ويدخل في <تصفيق> غين خالدين في <تصفيق> ذا رضيان الله عنهم معرض عنه اذن ألا إن حزب الله هم المسلحون بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي أخرج الذين كفروا من أدير الكتاب من دئارهم أول الحشر تنسيبوا فاتانقوم من حنس لنح تنسيبوا والقذف في قلوبهم يرد يوم about the view.